بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين قال اللهم صل على محمد وعلى اله الكلام فعلا في مساله جديده وهي أنه إذا حج الصبي أو إذا حج الشخص باعتقاد أنه صبي فتبين أنه بالغ أو حج باعتقاد أنه غير مستطيع فانكشف أنه مستطيع فهل يجزي حجه عن حجة الإسلام أم لا في المسألة اتجاهان الأول أن المساله ترتبط بقاعده تداخل المسببات وعدم تداخلها بيان ذلك انه إذا تعدد المسباب في الذمة لتعدد سبيل كما لو فرضنا أن الصائم ارتكبه الجماع في نهار رمضان متعمدان مرتين فتكررت الكفارات بتكرر الشباب فهل يقع التداخل بين المسببين بمعنى أنه يجري فارة واحدة أم لا؟ ومن هذا القليل ما اذا تعدد المسبب في الزنا بتعدد الامر كما لو امر عند حلول الزوال بصلاة الظهر والعاصر ففي هذا الفارض يقال فارة تكون المسببات متحده من حيث الماهيات كما في صلاتي الظهر والعاصر وتارتان تكون المسددات مختلفة من حيث الحقيقه كما في المغرب والعشاء فإن كانت المسببات متغايره من حيث الحقيقه فعدم التداخل بينها ضروري وانما الكلام فيما إذا كانت متعددة عفاً متحدة من حيث الحقيقه فقد يقال حينئذ بأن الأصل عدم التداخل. ولكن قد يقع التداخل في بعض الموارد ففي محل الكلام إذا كان الصبي أفضل الشخص الشخص إذا كان الشخص مخاطبا بخطاب ندبي وبخطاب وجوبي لأنه بالغ واقعا وهو لا يعلم ببلوغه إذن فالمسباب في ذمته وهو الحاج مبدد لتعدد الامر وحينئذ فقد يقال بان الاصل وإن كان هو عدم التداخل ولكن يمكن إثبات التداخل بالدليل الخاص هذا هو الاتجاه الأول في المسائل، ولكنه غير تام من هو لأن تداخل المدببات فرع تعدد الامر والمفروض في المقام وحده الامر فان هذا المكلف مخاطب بحجة الإسلام واقعا وذلك لاستجماعه للشرائط وإن لم يكن قلبكا لذلك وفعلية وجوب حج الإسلام في حقه مانع من فعلية الأمر النجويه ولو للغويه الأمر الندبي في حقه اذا فليس هناك امران كي يقع البحث في تدافع المامور به فيهما وعدم تداخله وثانيا اثباتا ماذا يفعل الشيء اثباتا هذا يرى نفسه غير ذلك الان, الان, الان كشف لك الامن الذي كشف له ماذا يصنع هل ياتي في الاسلام او لا وهذا الحد البحث وثانيا بأن تداخل المسببات كما ذكرنا فرع وحده الحقيقة والمفروض في الإسلام التغاير لأن حجة الإسلام حقيقة مغايرة للحج المدبي لأخذ الاستطاعه والبلوغ قيدا في الواجب فضلا عن الوجوب اذا فهذا الاتجاه غير تام الاتجاب الثاني إن المسألة تندرج في كبرى الفارق بين الداعي وبين التقييد وبيان ذلك أن المكلف إما مخاطب بأمرين أو مخاطب بأمر واحد فإن كان مخاطبا أمرين فتارة يكون متعلق الأمرين متعددا بحسب الحقيقة كما لو أمر بصلاة الظهر عفوا كما لو أمر بصلاة المغرب وصلاة الآيات ففي هذا الفرق لا يجب قصد العنوان أي عنوان صلاة المغرب عنوان صلاة الآيات بل لو صدر منه العنان على نحو قربي وكان غافلا عن العنوان فإن الامر به يسقط باعتبار أن متعلق الأمر واقع ثلاث ركعات وليس عنوانا قصديا حتى يجب قصده وإن كان متعلق الأمر متحدا بحسب الحقيقات كما في صلاتي الظهر والعاصر فحينئذين لا بد من قصد العنوان أي لا بد من قصد عنوان الظهر أو عنوان العصر ولو إجمالاً لا لأن العنوان مأخوذ في متعلم بل لأنه مع تعدد الامر لا يصدق عنوان الامتثال على اربع ركعات مالا يقصد عنوان الظهر او عنوان العاصر هذا بالنسبة لفرض تعدد الامر وإن كان الامر واحدا وإذا أمر بركعتي الفاجر قضاءان فتوهم أنه أداء وأتى بها بقصد الأداء فإنه يفصل هنا بين صورتين إذ تارتين يأتي بالركعتين بعنوان الأداء من الخطأ في التطبيق بمعنى أن ينحل قصده واقعان إلى قصدين الأول قصد امتثال الأمر الفعلي في حقه والثاني تطبيق ذلك الأمر على الركعتين أداءان من باب الخطأ ففي هذه الصورة يقع ما أتى به قضاء وان كان قد قصد الأداء لأن قصد الأداء من باب الخطأ في التطبيق وحيث إن متعلق الأمر القضائي واقع الركعتين لا عنوان القضاء فإذا قصد امتثال الأمر الفعلي فقد تحقق متعلق الامر وإن كان قد أخطأ في تطبيقه على الأداء ولذلك يا شيخنا. لو صلى إنسان ثلاثين سنة صلاة الفجر وهو يعتقد لمدة ثلاثين سنة أنه يصليها في وقتها ثم تغيرنا. بعد سيوسة أن كان يصليها قبل الوقت فهل يجب عليه قضاء صلوات ثلاثين سنة أم يكتفي بقضاء صلاة واحدة وهي آخر يوم نقول لا محاله هذا الشخص في صلاة ثلاثين سنة قصد امتثال الأمر الفعلي في حقه وطبقه على الأداء شنو خطآن رحيدين فتكون صلاته في كل يوم قضاء عما سبقها وهو لا يدري بذلك إلى آخر يومين فتكون صلاته في آخر يومين قضاءاً عما قبلها، فيبقى عليه قضاء آخر يوم ليس إلا ما؟ حزوع. ماذا؟ وإن كان قصد العنوان بالتقيير كما لو اعتقد أنه مخاطب بالعاص قصد عنوان العاصر على نحو التقييد بمعنى أنه ليس في نفسه قصدان قصد امتثال أمر الفعلي وقاصد ان ذلك الامر الفعلي عصر كما في الصورة بل ليس في نفسه الا قصد واحد وهو قصد امتثال الأمر بالعاصر بحيث لو انكشف له خطأه وأنه مطالب بالورق لم يمتثل امر الظهر فهذا الشخص لو انكشف انه لم يكن مطلوبا بالعاصر ما صحت هذه الصلاه ظهرين اذ يعتبروا في سقوط الامر بالظاهر قصده تفصيلا او اجمالا وقصد عنوان الاخر بنحو التقييد مانع من قصد الظهر تفصيلا وإجمالا فلا يسقط الأمر بها لحصيل والمقام من هذا القبيل. فمن حج حجا ندبيا لاعتقاد أنه صبي ثم تبين أنه بالغ فهو ان الحج النجبي من باب الخطا في التطبيق فحجه صحيح ويجزي عن حجه الاسلام لكونه قاصدا لانتثال الأمر الفعلي في حقه وإن قصد الحج الندبي على نحو التقييد أي لم يقصد إلا امتثال الأمر الندبي بحيث لو كان مخاطبان بغيره لما امتثال فهذا الحج لا يصح لا نبذلان لعدل الامر ولا واجبا لعدم قصده، لا تفصيلا ولا إجمالا يأتي الكلام في مناقشة سيدنا لذلك والجواب.